اثنان استمع العبارات وتأمل معانيها مستعينا بالصور. كن سعيدا. كوني سعيدة. اذهب إلى المدرسة. اذهبي إلى المدرسة. ادرس جيدا. ادرسي جيدا. ساعدي العجوز ساعدي العجوزة